فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أَنفُسُهُمْ ظلما وعلوا فانظر كيف كان عَاقِبَةُ المفسدين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 فلما رَأَتْهُ حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إِنَّهُ صرح ممرد من قوارير قالت رب إِنِّي ظلمت نفسي وَأَسْلَمْتُ مع سليمان لله رب العالمين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 وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون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 ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الْأَرْضِ إِلَّا من شاء الله وكل أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وترى الجبال تحسبها جَامِدَةً وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أَتْقَنَ كل شيء إِنَّهُ خبير بما تفعلون من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون